الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم هذه لكم الماده ة محمد الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على ما يحدث في بيت ا ل ن ب و ة من ا ل ر ح م ة بنا ل أ ن فيه حل لمشاكلنا فيه تصحيح لكثير من أ و ض ا ع ن ا فمثلا جاء أ و بكر الصديق رضي الله عنه ذات م ر ة إ ل ى بيت ع ا ئ ش ة يتفقد ابنته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معها شوفوا ا ل ق ص ة دي بس فوجدوا ق ا م مختلفين البنت قد ت ح ت ر م أ ب و ه ا هيبه يعني ليس كزوجها ل أ ن ه ا اعتادت على هذا الزوج لما شافت أ ب و ه ا سكتت ق الرسول م ا صلى الله عليه وسلم قال يا أ ب ا بكر أ ن ا وهذه اختلفنا فاحكم بيننا وقال لعائشه أ ق و ل أ ب د أ أ و تقولين قالت قل ولا تقل إ ل ا ح ق ا طبعا الكلام د ه ع ا ي ش ة طعام ما ق ص د ح ا ج ة ق ص د في ا ل م ش ك ل ة يعني ابوك الصديق بتعامل معه كنبي و ع ا ي ش ة طعام بتعامل معه كزوج غضب غضب شديد منا قال يا ع د و ة نفسها متى كان يقول غير الحق هو غير الحق عنده شنو فقام ي ج أ ه ا في عنقها ويضربها وهي احتمت بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي و ك ر ما ل هذا دعوتك ولو علمتك هكذا لما حكمتك ما كان تضربه خرج او بكره صلى الله عليه وسلم ق ا ع د ي م ا ز ح يقول لاشنو ر أ ي ت كيف أ ن ي منعتك من الرجل شفتي أ ن ا خلي دقك ح ت ن انا أ حميتك منه بلا يا اخوانا هذا نبينا هذا نبينا الذي نحن نحدث عنه تخيل والله د ي أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة هذا نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي أ ب و ك الصديق طبعا يشوف ا ل أ ب و الواعي ما خلف ي م ش ك ل ة وما تحلت بس د ق ا ل بيتو م ش ى ج ر ى ج ع يشوف الموضوع حاصشن ل و فوجدا ل نبي سلم و ع ا ئ ش ة يضحكان فقال رضي الله عنه اشركاني في سلمكما كما أ ش ر ق ت م ا ن ي في حربكما هكذا كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لكن ا ح س د ان اتكلم لكم عن حاجة عجيب ة كيف كان يفك الاشتباك بين زوجاته ما هم الزوجات م ن م ر ة اجتمع عنده لما توفي توفي وعنده تسع ن س و ة واجتمع و ا عنده إ ح د ى عشر يعني قدر يسوس هذه ا ل أ م و ر ويمشي ا ل إ ش ك ا ل ا ت أ ح ك ي لكم أ ش ي ا ء هي من اللطائف والله عندها في النفس وقع ح ج ي ب جاءت ص ف ي ة رضي الله تعالى عنها تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إ ن ح ف ص ة قالت لي ح ف ص ة بنت عمر ما في ي غ و ب ي ن ا ل ن س و ا ن ق ا ل ت ل ص ف ي ة ان إنما أ ن ت ي ه و د ي ة ب ن ت يهوديا ل ح في الترمذي ولكن كلام مؤلم ص ف ي ة جاتل رسول الله قالت لها ح ف ص ة كذا فقال صلى الله عليه وسلم قولي له ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد أكلم أكبر جدا كلام السمح قال لا قولي له سمح أبي نبي جدا هي ه ا ر و ن ي ة و ن ا س ب ة يعني هي من س و ر ة هارون وعمي نبي و إ ن ي لتحت ا نبي ثم قال اتق الله يا ح ف ص ة يا سلام آم يا أخي يا ا ل سلام يا ا لكن س ل ل ا م عجيب يا أ خ ي ثاني أ ح ك ي لكم موقف من المواقف ا ل ع ج ي ب ة من هذه المواقف موقف العسل اجتمع س و د ة و ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة ل أ ن ه أ ك ل في بيتي أ م س ل م ة أ و في بيت حفصه ة و ح د ة فيهن أ ك ل عسل ورسلوا ل أ م س ل م ة عسل فقامت بغت الدمير وسلم هم د ا ر ي طيرون م العسل دشر ما ي أ ك ل عسل ة ف ا ت ف ق و ا ا ل ث ل ا ث ة لمن ي د ن و من أ ي و ا ح د ة ي غرب ت ق و ل له أ ك ل ت مغافير المغافير دنو من أ ن و ا عالنبات حلو لكن ر ي ح ت و ما سمحا ورسل م كان ي ح ب ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ط ي ب ة ف أ ي و ا ح د ة جافهن قال ت ل ا ك ل ت مغافير ل م ا رجع للمسلم و ج ا ب ت ل ل ع س ل ما قال ل ه ا دا ك د ه ولا ك د ه أ ب ا و يعني طلع ريحه ت ك ع ب ة م ع ي ن ف ي ر ي ح ة ك ع ب ة س و د ة طبعا أ ك ب ر قالت والله لقد منعناه وحرمناه ياخي يا أ حائشه وديك و ل ل أ س ك ت ي أ و ل اي خلاص الموضوع انتهى يا سلام يا أخي يا سلام هذا نبينا عجيب كان نبي سلم في بيت إ ح د ى نسائه ف أ ر س ل ت إ ل ي ه إ ح د ا ه ن طعاما في إ ن ا ء أ ل ف البيت دي غارت غ ي ر ش د ي د ة ال بيحمل ا ل إ ن ا ء جرته من ثوبه فسقط ا ل إ ن ا ء وتكسر وضاع الطعام ياخدي يطلقوا فيها يطلقوا فيها ق ب ي ل ة دي تحرجني ك د ه م ضيوفي الناس يقولوا ك د ه قال لهم غارت أ م ك م ياخي لكن ياخي لكن أ خ ل ا ك حاليه غارت أ م ك م لكن الحكم حسم قال حبس ا ل إ ن ا ء المكسور وقلل ا كسرته ت ج ي ب إ ن ا ء ذي تدليها طعام بطعام و إ ن ا ء ب إ ن ا ء ا ل م ش ك ل ة انتهت يعني, يعني انت لمن تنظر إ ل ى أ س ر ا ر بيته تتجلى ا ل ش خ ص ي ة ا ل ب ا ه ر ة والنموذج الفريد والخلق الرفيع و ا ل أ د ب السامي والصدر الواسع و ا ل أ ف ق الكبير والرجل العظيم والنبي الخاتم وهذا نبينا ت ا ن ي أ د ي ك م ق ص ة في غ ي ر ة نسائه صلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه في ق ص ة يعني م ع ر و ف ة جدا أ ن النبي سلم جاءت إ ل ي ه ع ا ئ ش ة ب ح ر ي ر ة ح ر ي ر ة معناها اكل يعني م ن ع ج ي س هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك اجلس ب ن ا ل اجلس هناك اجلس ه ا ل ع ج ل س هناك ا ل س هناك اجلس ن ا ك اجلس هناك و ج ل س هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس ه ن ل ك اجلس هناك اجلس هناك اجلس ل م يتبسم و ي ض ح ك ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ي ا ا ل س ل ا م ي ا أخي يا ا ا ل ل س محمد أنا منكم دار بس ا يا أخوان ج ة ح م ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم ي كبير داركم وبصدر نسعد تعاملوا النساء برفق وبصدر واسع وبأفق كبير وباحتمال برفق وبصبر بذلك ننعم وبذلك ننعم بالله صلوا وبأفق